المفعول مطلوب وهو خمسه اي خمسه انواع وهو خمسه قال هذا هو الصحيح اذا يقابله ماذا غير الصحيح بعض قالها سته وبعض قالها اربعه المفعول طول المفاعيل المفعول اصل مفاعله خمسه هذا هو الصحيح وهو المفعول به المفعول به يقول المفعول به الهاء راجع الى ماذا والمفعول فيه الها راجع الى ماذا المفعول له الها راجع الى ماذا وهكذا الضمير راجع الى ماذا ذكر هنا في الخاشيه بعضهم ماذا قال قال المفعول به ضمير في به عائد الى ماذا الى ماذا عندك باحلفه ان خطا هذا وعندي ان لكن خطا كذلك عندكم ان راجع الى ان طبعا هذا خطا راجع الى ال ما موجود راجع الى ماذا بالنون خطا الطاء باللام وعندي نون ايضا لكن خطا راجع الى ال بالحاشيه نعم ماذا يحدث ان الضمير فيه المفعول به الهارج الى ال يعني نظرا الى ماذا الى ان ال هذه موصوله اسم موصوله طيب اي الذي مفعول به الذي مفعول الذي مفعول به هكذا يخص لكن ذكرنا يا اخوه انه متى تكون اللام هذه ال موصولة اذا كان اسم موصوله كانت صريحا لغير توظيف غير تخضير دالا على الحدث دالا على الحدث نعم اما هنا ليس الامر كذلك طيب ولا هو بينت قال قال بعض واسترضنا لو كان كذلك لما جاز حذف اللام وتنكر المفعول دليل الاخر على ان الضمير لا يعود على لام انهم يقولون مفعول به مفعول فيه حذف ماذا هدف ماذا؟ ال حدثوا ال والهاء موجوداً أم لا؟ والضمير موجود نعم فلو كان الضمير راجعاً إلى ال بعد ثقوط ال ينبغي أن يضغط ماذا؟ الضمير هذا دير علانه غير راجع إلى ال إلى ال طيب مع أنه يستعمل منذكراً فيقال مفعول به فتحقيق راجع إلى موصوف محدوف أي شيء مفعول به هو الصواب شيء مفعول به المفعول به ما معنى المفعول به اي شيء مفعول به اذا ها راجع الى ماذا الى الموصوف المحذوف الى الموصوف المحذوف نعم ضربت زيدا اذا النوع الاول من انواع المفعول المفعول به ضربت زيدا زيدا ما اعرابه مفعول به موصوف. والمفعول المطلق وهذا الثاني نعم ما هو المفعول المطلق قال وهو المصدر كضربت ضربا ضربت ضربا نعم النوع الثالث والمفعول فيه وهو الضرب كصمت يوم الخميس هذا الضف الزماني وجلست امامك هذا الضف المكاني نعم ما اعراب يوم الخميس يوم منصوب على الضبطية مفعول فيه نعم أمامك جلست أمامك أمامك كذلك ماذا منصوب على الضبطية المكانية مفعول فيه والمفعول له المسمى ماذا مفعول لأجله فقمت إجلالا لك قمت إجلالا لك وهذا ما لا يجوز <تصفيق> شرعا طبعا قمت إجلالا لك نعم والمفعول معه النوع الخامس المفعول معه كسرت والنيل كسرت والنيل وهذه وماذا؟ ماذا المعية كسرت والنيل طيب نقول النيل ماذا مفعول معه اذا المفاعل خمسة كما ذكرنا ونقص الزجاج منها المفعول معه نقص المفعول معه المفعول معه نعم فجعله مفعولا به وقد سرت وجاوزت النيل سرت والنيل ماذا سرت قال سرت والنيل قال التقدير سرت وجاوزت النيل اذا النيل مفعول به ام مفعول معه مفعول به لكن الاصل عدم التقدير فبقي كلام الجمهور هو الصحيح وهو ان النيل مفعول معه لا مفعول به ل أن الأصل ما عدم التقدير، ونقص الكفية منها المفعول له، المفعول له أيضا نقصه، فجعله من هذا المفعول, المفعول المطلق. مثل قعدت جلوسا، قال جلوسا، قعد جلوسا المفعول ماذا؟ مفعول مطلق. طيب أما قمت جلالا ليش؟ كذلك قال المفعول من جنس المفعول المطلق، لكن كتانا ما بينه. الجملتين نعم جلو المطلق لأنه ماذا يتضمن معنى فعله الاختلاف ماذا إجلالا لا ارتباط بين الإجلال وبين الصيام ولا علاقة وزاد الشرافي سادسا نعم وهو المفعول منه إذا نقص الكوفيون ماذا المفعول له إذا عند الكوفيين سمنوا على مفاعل أربعة وعند الزجاج أربعة لكن عند التراثي ستة هو المفعول منه نحو اختار موسى قومه هل موسى اختار قومه كله لا اختار من قومه اختار موسى قومه اي اختار من قومه تدعينا رجلا نعم فبعضهم قالوا منصوب بنزع الخاطط منصوب بنزع ماذا نزع الخاطب فصار منصوبا والتراثي سماه ماذا لا يقول منصوب منزل الخافض وإنما يسميه مفعول منه مفعول منه نعم لأن المعنى مفعول وسم الجوهري المستثنى مفعولا دونه جوهري صاحب صحاح نعم الجوهري ماذا يرى يرى أن المستثنى أيضا مفعول من إن المفاعيل لكن ما اسمه يقول المستثنى يقول المستثنى هو المفعول دونه المفعول دونه لماذا يقول هذا يقول لاننا اذا قلنا جاء القوم الا زيدا, إلا زيداً يعني جاء القوم دون زيد جاء القوم دون زيد فهناك نوع من انواع المفاعل زادهما دون التقدير جعل القوم دون زيد دون زيد لكن نحن نتفا على ما عليه الجمهور نعم أن الفاعل خمسة قال المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل فهو ما وقع عليه فعل الفاعل كبرت زيدا كبرت زيدا دعني أنا وقع على من على زيد طيب فنقول زيدا مفعول به لأنه وقع عليه ماذا وقع عليه فعل الفعل بعضهم اعترض قال الفعل ما وقع على زيدا وإنما على المسمى بزيد ما وقع على اسم وإنما وقع على ماذا على المسمى بزيد نقول هذا الكلام مع مقبول أصلا كما قال بعض أهل النحو لأن المراد بزيد ومن هو, هو الاسم من الشخص الشخص نفسه طيب فلذا قالوا ما نقول زيداً مفعول به قالوا نقول زيداً اسم للمفعول به او اسم لما وقع عليه ماذا فعل الفعل طيب هذا الحد أي هذا التعريف لجني الحاج رحمه الله هذا التعريف, التعريف ماذا المفعول به وما ما وقع عليه فعل الفاعل هذا الحد ابن الحاج برحمة الله وقد استشتر نعم بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا ما ضربت زيدا هل وقع الضرب على زيد هل وقع الفعل على المفعول ما وقع وفي تعريف المفعول قلنا المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل فهذا يقول ما ضربت زينا إذن هو مفعول به أحسن من حيث هو المفعول به يعني تعلق الفعل به أم لا تعلق الفعل به نعم ولكن من حيث المعنى أنه ما ضرب، هذا بحث آخر وكلامنا ليس في ماذا في المعنى وإنما في الاعراب يقول وأجاب بأن المراد ابن الحاجب أجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به تعلقه أي تعلق المفعول بما أي فعل لا يعقل الفعل إلا به إلا في المفعول فك. هذه الرموز الضمائر تعلقه بما لا... تعلقه... تعلق المفعول بما أي بفعل لا يعقل أي لا يعقل الفعل إلا بالمفعول إلا به إلا بماذا إلا بالمفعول تعلق المفعول بفعل لا يعقل ذلك الفعل إلا بذلك المفعول ألا ترى أن زيداً في المثالين متعلق بضربة زيد متعلق بضرب وان ضربة يتوقف, يتوقف فهمه عليه ضرب ضرب زيد عم او ضرب عمرو زيدا او ضرب زيدا لا يفهم الضرب اذا لم يذكر من اذا قلنا ضربت ضربت هذا ما معلوم ما مفهوم اذن متعلق ان زيدا كلمه عليه متعلق بضربه وان ضرب يتوقف فهمه على ماذا على زيد او على ما قام مقامه من المتعلقات نعم قالوا منه المنادى ومن المفعول به المنادى وذلك لان قولك يا عبد الله اصله ادعو عبد الله فحجب الفعل وانيب يا عنه نعم ألف الجعل وانبه يا عن يا عبد الله الأصل ماذا أدعو عبد الله وهذا فرق كبير يا ليجي ليصح هذا الكلام لماذا لأن الفرق بين أدعو عبد الله وبين يا عبد الله يعني أكاد أقول الفرق بين الأرض والسماء أولاً أدعو عبد الله هذه جملة خبرية أدعو عبد الله جملة ماذا خبرية ادعو عبد الله انا ادعو عبد الله جملة خبريه طيب بينما يا عبد الله يا ماذا جملة طلبيه املا طلبيه وطلب ماذا انشاعله انشائيه يعني انظروا كم الفرق بين يا عبد الله وبين ابي عبد الله يعني اذا قلت ادعو عبد الله تغير تغير الكلام من انشاء الى ماذا من انشاء الى خبر ليس هناك ماذا؟ اصلا طلب إذا قلت أدع عبد الله ليس هناك طلب اصلا وإنما هذا إخبار تخبرني بأنك تدعو من أنا أدع عبد الله أي أخبرك بأنني ادعو من أخبرك أما إذا قلت يا عبد الله هذا إن هذا طلب لذا بعض الأحادي قال هذا خطأ ليس يا عبد الله اصله أدعو عبد الله اذا ماذا نقول نقول الملاء هذا منصوب. منصوب بالنداء لا نقول منصوب لانه ماذا مفعول به تقيره ادعاء الله والعلم عند الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لان الاخوه سيشعرون بشكل هذا القدر ان شاء الله والله تعالى وإنما ينصب أي شيء ينصب وإنما ينصب نعم أي شيء ينطب يا أخوة نعم المنادى نحن في ذكر ماذا المنصوبات طيب فذكر ماذا ذكر المنادى مع المفعول به لأن المنادى أيضا ماذا منصوب. المنادى منصوب لكن هل كل المنادى منصوب ام فيه تفصيل كما في هذه ان شاء الله تعالى اذا ماذا نقول نقول نحن بدانا بذكر المنصوبات فذكرنا ماذا المفعول به وقال المؤلف ومن المفعول به ماذا المنادى فالمنادى في الحقيقه كما قاله ماذا في الحقيقه في أن المنادى مفعول به لان قولك يا عبد الله التقير ماذا ادعو عبد الله وقلنا وإن صح هذا إعرابا لا يصح ماذا معنا لأن الإخبار بالفعل أما النداء فماذا انشاء وليس بإخبار طيب. جاءك من هذا وانما المراد ماذا المراد المنادى منصوب لذا ذكره مع ماذا مع المفعول به ومع المنصوبات لكن سيذكر لنا هل المنادى كله منصوب ام لا قال وانما ينصب اي المنادى ينصب مضافا ابو مضافا اعرف لي باقي حال وإنما ينصب أحسن. طيب وإنما ينصب مضافة أي وإنما ينصب المنادى ينصب المنادى حال كونه مضافا إذا كان المنادى حالا إذا كان المنادى مضافا فهو ماذا فهو منكث إذا كان المنادى مضافا فهو ماذا فهو منكث إذا في أي حال ينصب المضافة ينصب المنادى إذا كان مضافة قال وإنما ينصب أولا مضافا كيا عبد الله ثانيا أو شبيها بالمضاف كيا حسنا الوجه، ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد طيب لماذا ذكر لك حسنا الوجه وطالعا جبلا ورفيقا بالعباد لكي يذكر لك ماذا أن الشبيه بالمضاف طيب إما أن يكون هذا الجزء الذي لا يتم معنى الجزء الأول إلا به هذا الجزء الثاني إما أن يكون مرفوعا أو يكون ممتوبا أو يكون مجرورا فحسنا وجهه, وجهه فاعل لحسنا طالعا جبلا جبلا ممتعول به لماذا؟ لحسنا رفيقا بالعباد العباد مجرور لماذا؟ مجرور درباء هو الشق إن شاء الله أو نفرة غير مفصولة استبراء او نكره غير مقصودة النكره غير مقصودة إذا طيب إذا الأقلاع تسمى منا نوع من حيث العراب نوعان إما معرب منصوب أو مبني على ماذا على ما يرفع به إن كان معربا في الأصل بهذا القيم كيف هذا كيف يأتي إن شاء الله معرب منصوب إذا كان المنادى مضافا إذا كان المنادى مضافا يا عبد الله ماذا في المجال لكي نكتب الأمثلة لكن نستوها إن شاء الله الآن إذا كان المنادى مضافا مثال يا عبد الله عبد مضاف الى ماذا الى لفظ الجلاله يا عبد ما اعراب المنادى هنا نقول منادى منصوب لانه مضاف منادى منصوب لانه ماذا لانه مضاف يا عبد الله الشبيب المضاف مثال يا حسنا وجه يا طالعا جبلاً. يا مسلما على العباد يا رفيقا للعباد الشبيب ماذا للمضار النكره الغير مقصوده ها يا رجلا خذ بيدي يا رجلا الاعمى ينادي يسمع اصوات الرجال يمرون بجنبه في فينادي يقول يا رجلا خذ بيدي وهل يقصد رجلا بعينه رجل أعمى يسمع صوت رجل أو صوت رجال فيقول ماذا يا رجلا خذ بيدي طيب يا رجلا خصد شخصا معين أذا الله ما قصد شخصا بعينه طيب هذه نكره ماذا مجهولة أو معلومه نكره مجهولة نكرة غير معروفه نكره غير مقصودة إذن في هذه الحالات الثلاث المنادى ما اعرابه منصوب منصوب لماذا ولي. مثال يا عبد الله منصوب علامه نصف الفتحه الظاهره يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير يا صاحبي السجن اغير عند غيرك ابا محمد يا صاحبي السجن قلنا منادى ما نوعه ما نوعه اولا ما اقول ما اعرابه ما نوع المنادى يا صاحبي السجن صاحبي السجن مضاف صاحبي السجن نعم مضاف المنادى مضاف إذا كان مضافا يكون معربا منصوبا يكون معربا منصوبا فما علامة نفته اليا لأنه ماذا لأنه مسنا يا عابدي الحرمين يا عابدي الحرمين نعم. نعم منصوب على نضيه لاني هو جمع مذكر سالم احتاط طيب يا امهات الاجيال يا أمهات الأجيال اكتبوا هذه الامثله تحت المضاف تحت الفقره الاولى المنادى المضاف اكتبوا الامثله المثال الاول يا صاحب العلم، يا صاحب العلم، تحرى الحقة. البالب الثاني تحته أيضاً سارع لماذا؟ سارع للمضار. البالب الثاني، يا صاحي يسجن، يا صاحي أستجن. يا عابدي الحرمين عابدي ليس كلامنا كلام ابن المبارك هو ماذا قال يا عابد الحرمين قصد شخصا معينا وهو من نحن نديد صيغه الجمع يا عابدي الحرمين نعم يا عابدي داليا الحرمين طيب المثال الرابع نعم يا مربيات أو يا أمهات الأجيال يا أمهات الأجيال لا يجلس ماء داخل مضردة عبد القادر لا لا يجلس عبد القادر أنت تحضر أنت نعم طيب قلنا يا أمهات الأجيال هذه الأمثلة ما نوع المناداة فيها؟ يا طالب الحق أو يا صاحب العلم يا صاحب العلم ما نوع المناداة؟ ثنين مضاض صاحب مضاض العلم مضاض ليه؟ المثال الثاني يا صاحب يستجني ما نوع المناداة؟ مضاض المثال الثالث عند القادر يا عابدي الحرمين مضاض أيضا مضاض عابدي الحرامين وليه؟ يا امهات الاجيال مضاف إذا الأربع في هذه الامثله الاربعه يا اصوات المنادى مضاف ونحن قلنا في مضاف المنادى يكون معنا معربا منصوبا منصوب في المثال الأول علامة النصب في المثال الأول الفتحه الظاهره في المثال الثاني الياء في المثال الثالث جن الثالث في المثال الاخير يا أم هاتي أم الأجيال كثر من الفتح لماذا جمع مؤنث سالم لأنه الجمع مؤنث سالم إذا عرفنا أخوة أن المناد المضار يكون معربا منصوبا وماذا ما ماذا علامة النصي إما الفتحة وإما الياء وإما الياء وإما ماذا الكثر نيابه عن الفتحة خير الآن ننتقل إلى ماذا الشديد المضار طيب نقرأ أولا المنادى المضاف على الشرح قال يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل قوله ينصب لفظا بالجلالة على ماذا على أن هذا القسم أيضا مبني لفظا لكن في محل نظر مثال مفرد عدم يا زيد يا زيد تعالى يا زيد طيب زيد ماذا نقول؟ مفرد عالم مبني على ماذا؟ مبني على فص. لكن في محله نص. إذا قوله إنما ينصب لفظاً أي شيء ينصب لفظاً؟ أي شيء ينصب لفظاً؟ ينصب؟ ينصب لفظاً؟ يا زيدو. هذا القسم ينصب لقباً وهذا القسم ينصب محلا طيب هذا لا ينصب محلا لا هو محلا اذا قلنا ينصب الاخبار اذا هذا قطعا انه محلا ايضا ماذا منصوب فإذا تحداها في ثلاث مسائل تحداها ان يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله هذا المثال يا اخي يا رسول الله نعم من كان موجودا معه عليه الصلاة والسلام في نشيكه ينادي يقول يا رسول الله هذا مسلم أما نحن نقول يا رسول الله في عصرنا هذا نوع من الشيك أم لا نوع من الشرك الأكبر وهذا ما لا يجوز قال الشاعر أيا عباد الله قلبي مسيم باحسن من صلى وأحسنهم بعد ألا يا عباد الله لا ألا يا عباد الله, يا عباد الله. عندك هذه موضوع الشاهد يا عباد الله عباد الله منادى ما نوعه منادى خير مضاف لا نقول المفرد عندما اذا قلت مفرد في باب المنادى يعني ليس بمضاف ولا شبيه بمضاف ولا شبيه بالمضاف في باب المنادى وفي باب ماذا اسم لا كذلك اذا قلت مفرد يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف وهنا المنادى مضاف أم لا اذا ليس ليس بالمفرد طيب يا عباد الله نقول منادى مضاف وإذا كان مضافا يكون معذ عربي منصوب على منقضي ماذا الفتحه فنجا اذا نستطيع ان نضيف ماذا مثالا خامسا جمع التكسير جمع التسجيل يمنع جمع التسجيل ينطق على نضم ماذا الفتحه جمع التسجيل كما اننا قلنا يا صاحب العلم كذلك يا عباد الله يا عباد جمع هم لا يا عباد الله مع المثال الاول مع المثال الاول يا عبد الله ويا عباد الله مرقض على ننطق ماذا الفتحه طيب نعم الثانيه أن يكون, أن يكون شبيهاً بالمظاف. أن يكون شبيهاً بالمظاف. ما هو الشبي بالمظاف؟ نعم يذكر لنا يقول الشبي بالمظاف هو ما تفصل فيه شيء من تمام معناه. الشبي بالمظاف هو ما تفصل فيه شيء من تمام معناه. أي ما لا يسمى معناه إلا بما بعده. ما لا يتم معناه إلا بشيء يتعلق به يأتي بعده وهذا الذي به التمام إما أولا أن يكون ثمن مرفوعا بالمنادة كقولك يا محمودا فعله يا محمودا فعله عند ياسر يعلمني نعم نعم نعم طيب كريم المبارك نعم فعله له طيب فاعل محمد احسن احسان لا فاعل لجد المفعول محمود اسم المفعول فالاسم المفعول الذي ياتي بعده يكون ماذا نائبا للفعل لا يكون فاعلا وانما يكون نائبا للفعل يا محمودا فعله نعم طيب إذن ماذا قلنا الاسم الذي جاء بعده ماذا مرفوع لأن ما قبله اسم مرفوع يا حسنا وجهه يا حسنا وجهه وجهه فاعل لأن ما قبله فتا صفا مشبه صفه من شفه ويا جليلا فعله كذلك ويا كثيرا بره اعراب يا كثيرا بره يا كثيرا بره الان بارك الله فيك. نعم يا كثيرا بره حسن ها فاعني ماذا كثيرا ماذا صفه هذا مشبه نعم طيب إذن ماذا قلنا النوع الأول إذن أنواع المشبه في المضاف أنواع المشبه في المضاف أولا أن يكون ما بعده مفعولا أن يكون ما بعده مرطوعا إما باسم المفعول فيكون ناعدا من جفاز أو ماذا في الصفر المسبهاتي فيكون ماذا فاعل ثانيا أو منصوبا به ثانيا ماذا أو منصوبا لي كقولك يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا اعرب لي جبلا